أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاء السلام على عباده الذين صفاء وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى وآله المسطفلين الشرفاء ثم أما بعد فهذا أحين الشروعي في ذلك الحديث بئر بضاعة هذا حين الشروعي في حديث في ذكر حديث بئر بضاعة أو بئر بضاع أو بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء والحديث برقم 66 وستين في ذا بما جاء أن الماء لا ينجسه شيء قال حدثنا الناد والحسن ابن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أن أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيط ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما رواه أبو أسامة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد وفي الباب عن, عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما وكأنه يلمح إلى ما سبق ذكره في الباب السابق فقد سبق أن ذكرنا حديث ابن عباس رضي الله عنه وعقبنا بذكر حديث عائشة رضي الله عنها والقصد الآن الكلام على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وتتحقق الأولية في هذا الحديث من جهتين. الجهة الأولى محمد بن كعب بن القرظي والجهه الثانيه الوليد بن كثير بن المخزومي فأما الجهه الاولى وهو محمد بن كعب بن القرظي فهذا أول حديث له في جامع التميز وهو محمد بن وهو محمد بن كعب بن سليم بن اسد القرظي أبو محمد الكوفي المدني، يعني سكن الكوفة اولا ثم تحول إلى المدينة مسقط رأسه ورأس أبيه. فقال ابن حبان أبو حاتم ابن حبان هو مك محمد بن كعب بن سليم، قد نقول ابن أسد هو يقول ابن عمر، ابن إياس ابن حيان. ابن قرزة ابن عمران ابن عمير ابن قريظه وإليها ينسب قريظه يعني قرزي وإن كان في جده قرزة يعني جده قرزة وجده الأكبر يعني أو أصل الفخذ والعشيرة قريزة يعني هو أبو من سبي بني قريظه أبو من سبي إيه أبو كعب آه من سبي بني ايه من سبي بني قريظه فهو محمد بن كعب محمد ابن كعب ابن سليم ابن عمرو ابن اياس كذا قال ابو حاتم بن حبان محمد بن كعب ابن سليم ابن اياس ابن حيان ابن قرضه ابن عمران ابن عمير ابن قريظه يبقى النسبه المين لقريظه ثقه ابو محمد كنيته ابو محمد أبو محمد يعني محمد أبو محمد ثقة عارف عالم بالقرآن والسير والمغازي والزهد بارع فيها يعني بارع في كل هذا في المغازي والسير والعلم بالقرآن والزهد وكان من أعلم أهل الكوفة ثم انتقل بعد ذلك إلى كما قلنا مسقط رأس أبي إلى المدينة محمد بن كعب بن سليم أو محمد بن كعب القراضي اللي نعرفه كده محمد بن كعب القراضي يعني توفي مبكراً شوي توفي مبكراً يعني وإن كان بيقال يعني قال كتيب بن سعيد ولد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا قال كتيب بن, إيه؟ كتيب بن سعيد قال ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسوف نتعرف على رواية محمد بن كعب من خلال هذه الأحاديث التي له في الترمذي وله أكثر منها طبعا في غير الكتب السته في بقية الكتب الستة لكن يمكن التعرف على محمد بن كعب القرضي من خلال هذه الأحاديث التي له في جامع الترمذي فجملة ما له في جامع الترمذي قليل من كثير قد رواه سبعة أحاديث يعني يروي عن أنس بن مالك وهذه روايته في الترمذي برقم 799 قال حدثنا كتيبة قال حدثنا عبد الله بن جعفر يعني ابن نجيح المديني او أبو, ابو مين أبو علي ابو علي بن جعفر الايه عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني عن زيد بن اسلم عن ابن المنكدر عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في كتاب الصوم أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، قد رحلت له راحلة ولبس ثياب السفر، فدعى بطعام فآكل فقلت سنة قال سنة ثم ركب ده حديث عن مين عن آنس يعني زيد بن أسلم يبقى رواه عنه زيد بن محمد بن المنكدر زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن إيه محمد بن كعب محمد بن كعب قرزي قال أتيت أنس بن مالك يبدل ويت عن مين عن أنس أتيت أنس بن مالك وهو يريد في رمضان وهو يريد سفر قد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعى بطعام فاكل فقلت له سنه يعني دي سنة دي ال عند الخروج للسفر في رمضان تاكل قال سن ثم ركب هكذا من طريق عبد الله بن جعفر وفيه ضعف تمام ها يعني أبو علي بن عبد الله بن جعفر المديني يقول ابي ضعيف الحق أحق أن يتبع ابويا ضعيف ابويا إيه ضعيف الحق أحق أن يتبع لذلك عقبوا بحديث البخاري قال حدثنا محمد بن إسماعيل يعني البخاري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن ايه ابن أبي مريم أو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم الإيه؟ المصري قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر يروي عنه سعيد بن الحكم او سعيد بن ابي مريم هو اخو اسماعيل محمد بن جعفر ابن ابي كثير القرشي اخو اسماعيل ابن ايه اسماعيل بن جعفر ابن ابي كثير القرشي اه مش كده ولا ايه يعني محمد بن جعفر ليس بغنذة لا ده محمد بن جعفر ابن ابي كثير اخو اسماعيل أخو إسماعيل بن إيه إسماعيل ابن جعفر بن أبي كثير يعني هكذا يقول الترمذي كأنه بيلمح إلى ما يمكن أن يتعقب من ذكر عبد الله بن جعفر حديث عبد الله بن جعفر فعقب بحديث محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب بن القراضي بمثل يبقى دي رواية مين؟ دي رواية محمد بن جعفر بيتابع بها بي عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر ابن نجيح تبعه محمد بن جعفر ابن أبي كثير القرشي روايت عن أبي أيوب الأنصار يعني محمد بن كعب القراضي عن مين؟ عن أبي أيوب يعني خالد بن زيد بن كليب الأنصاري خالد بن زيد ابن كليب الأيه أبو أيوب الأنصاري برقم 3539 قال أبو عيسى حدثنا كتيبة قال حدثنا الليس بن سعد عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز محمد بن قيس اللي هو قاص عن محمد بن قيس قاص عمر ابن عبد العزيز عن أبي صرمة ابي صرمة هذا صحابي يعني مالك بن قيس الانصاري ابي صرمة اسمه إيه؟ مالك ابن قيس المازني الانصاري مازيني إيه؟ مازيني من بني مازن الانصاريين اه يعني ابي صرمة هذا انصاري صحابي له صحبه عن ابي ها صرمة الأنصاري المازني عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة قد كتمت عنكم شيئا كنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله عز وجل خلقا يذنبون فيغفر لكم هكذا من طريق محمد بن قيس يعني محمد بن قيس قاص عمر ابن عبد العزيز يعني عن أبي صربة عن أبي صرمة مالك ها مالك مالك بن قيس, قيس المازني قال وقد روى محمد بن كعب يعني دي روايه محمد بن قيس ذكر الأصل روايه محمد بن قيس قال وقد روى محمد بن كعب القرظ عن ابي ايوب يعني محمد بن قيس روى عن ابي صرمه عن ابي ايوب محمد بن كعب روى عن ابي ايوب يعني محمد بن قيس نزلي لأنه لانه طبعا دون محمد بن كعب اما محمد بن كعب فقد روى عن ايه عن ابي ايوب بلا, إيه بلا وصف بلا وصل حدثنا كتيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الرجال عبد الرحمن بن أبي الرجال يبدو أنه عبد الرحمن بن أبي الزينات عن بس من طريق عمر مولى غفرة عمر مولى غفرة المدني ها عمر وفيه إيه ضعف لكسرة رسالة لكسرت إيه رسالة وسوء عن محمد بن كعب عن أبي أيوب لذلك الترمذي بدأ بالإيب الرواية الأصح محمد بن قيس ثقة وعمر بن عبد عمر بن العزيز لا يستعمل إلا الأ الثقات. عمر بن عبد العزيز لا يستعمل إلا الثقات. محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز ثقة. ولكن رواه من عن أبي صرمة المازني عن أبي أيوب. وأما محمد بن كعب ففي الطريق إلى من عمر مولى غفره الانصار عمر مولى غفر رواية عن زيد بن أرقب رواية محمد بن كعب القرظي عن زيد بن أرقب الحديث التالي برقم 3314 قال أبو عيسى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي يعني محمد ابن إبراغيمة ابن أبي عدي قال حدثنا قال أنبأنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت محمد بن كعب منذ أربعين سنة يحدث عن زيد بن أرقم يبقى دي رواية حكم بن عتيه حكم ابن بنيه حكم بن, بن عتيه عن محمد بن وسمعت منذ أربعين سنة يحدث عن زيد بن أرقم أن عبد الله بن أبى أن عبد الله ابن أبى ابن ايه ابن سلول. أن عبد الله ابن بن إيه؟ ابن سلول. قال في غزوة تبوك لئن رجعنا إلى المدينة لا يخردن الأعز منها الأدل. قال فأتيت النبي من لأتى زيد بن عرقل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فحلب. ما قاله من اللي حلف ما قاله عبد الله بن سلود أو آآ آآ ابن أبي بنية قال فحلف بالله ما قاله فلا مني قولي فلا مني قولي يعني الانصاريون من قوم زيد بن أرقم لا من زيد بن عط قال ما أردت إلا هذه ما أردت إلا هذه فاتيت البيت ونمت كئيبا حزيما فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم او أتيته فقال إن الله قد صدقت فنزلت هذه الايه هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفط الآيات آه. الآيات في ذكر ما قالوا مين عبد الله بن ابي ابن سلم والحديث في البخاري من طريق محمد بن كعب ومن طريق الحكم بن عتيبه عن مين عن محمد بن كعب القرظي عن زيد بن ايه اه الحكم بن عتيبه يعني من طريق شعبه عن الحكم بن عتيبه ايه يبقى الحكم ايه ابن عتيبه الكوفي لانه كوفي محمد بن كعب ايه اه محمد بن كعب القرظي كوفي روى عنه الحكم بن عتيبه ايه الكوفي شيخ شعبه اه حديث الرابع روايته عن عبد الله بن عباس محمد بن كعب القرزي عن عبد الله بن عباس برقم 1122 قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابن عقبة أخو قبيص بن عقبة موسى بن عقبة اخو قبيصه ابن عقبه قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيده موسى بن عبيده الايه الربزي الربزي ابو عبيده الايه الربزي موسى بن عبيده الايه وبيكسر الروايه عن محمد بن كعب ولكن موسى بن عبيده ايه ضعيف سيء الحفظ غلبته ايه غفله الايه الصالحين غلبته غفله الصالحين فلم يتقن الأسانيد ولم يتقن الأحاديث فهذه رواية موسى بن عبيد الربزي عن محمد بن كعب محمد بن كعب بن القرزي عن ابن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم, يقدم البلد كان الرجل يقدم, يقدم, يقدم, يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاع وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم يعني فإنهم غير ملومين قال ابن عباس فكل فرج سوى هذا حرام فكل فرج وهذا من أوهمين موسى بن إيه آه موسى بن إيه ابن عبيد موسى بن عبيدة الربزي أصح منه طبعا حديث علي بن أبي طالب في غزوة خيبر ها حرم ها لحوم الإبل رحوم الحمر والمتعة إمتى الكلام ده كان خيبر طبعا في البخاري من حديث ها عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيه عن جده علي بن أبي, علي بن أبي طالب الخامس دي رواية عبد الله بن عباس بس فيها موسى بن عبيدة موسى بن عبيدة الرببه عن محمد بن كعب عن عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود روايته عن عبد الله بن مسعود برقم 1910 قال أبو عيسى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي من أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد حنفي عبد الكبير ابن عبد الايه عبد الكبير ابن عبد المجيد المعروف بقى بكر الايه الحنفي صدوق صالح الحديث خرج له مسلم في الصحيح ها ابو بكر الحنفي خرج له ايه مسلم قال محمد ابن بشار حدثنا ابو بكر الحنفي يعني عبد الكبير ابن عبد الايه يعني عبد الكبير ابن عبد المجيد قال حدثنا الضحاك ابن عثمان ضحاك بن عثمان بن عبد الله آه الحزامي آه. الضحاك بن عثمان الا الحزام عن ايوب بن موسى ايوب بن موسى الاموي قال ايوب عن محمد بن كعب قال سمعت محمد بن كعبين قال سمعت عبد الله بن ايوب عن محمد بن كعب قال سمعت محمد ابن كعب بن كعبين قال سمعت عبد الله بن مسعود يبدل محمد عبد الله بن مسعود بن كعب عمين محمد بن كعب القرظي قال سمعت عبد الله ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنه بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف يبقى دي رواية محمد بن كعب القراضي عمين عن عبد الله ابن مسعود كما قلنا من طريق أيوب بن موسى الأموي أيوب بن موسى الأموي يبقى دي الويد أيضاً أيوب بن موسى الأموي السادس برقم 3491 سفيان بن وكيع ابتلي أبو الراقي ده بعض من ابتلي ولم يضبط كتابه ده, بعض ده أحد المحدثين الذين ابتلوا لما ضيعوا أصلهم ابتلي بإيه بوراق فكان يدخل في حديثه ما ليس وإلا فالرجل في نفسه ثقة ثبت متقن لكن ابتلي بإيه, بإيه؟ بوراق كان بيدخل ما ليس من, إيه؟ من حديث سفيان بن وكيع قال حدثنا حفظ كبير قوي سفيان بن وكيع حفظ كبير وكان الترميزي بيسق فيه لكن ممن ابتلي بايه ابتلوا بايه لما ضيعوا الأصول ها ضعت أحادثهم اه يعني فرطوا في أصولهم ده بعض المحدثين الذين يتقنون بالكتب فإن فرطوا في الكتب ولم يحفظوها تطرق إليها الإهمال من هذه الجهة وعدم صيانة الايه والاعتناء بيه عدم صيانة الكتاب والاعتناء ايه بيه سفيان بن وقيعن قال حدثنا ابن ابي عدي عن حماد بن سلمة عن ابي جعفر الخطمي ابو جعفر الخطمي يزيد بن عمير عمير بن يزيد بن عمير الخطمي ها ابو جعفر الخطمي هو مين هو عمير بن يزيد بن عمير الخطمي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد عن عبد الله بن يزيد الخطمي عبد الله بن يزيد الرواية هي عن من عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصري عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دعائه اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قرة لي فيما تحب اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب ارزقني حبك دي غير اللهم إني أسألك حبك اللهم إني أسألك حبك هذا حديث أبو إدريس الخولاني عن أبي الدرداء ها ده حديث إيدا ده حديث عبد الله بن ربيعة الدمشقي عبد الله بن عبد الله بن ربيعة ابن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني عن ابي الدرداء اللهم اني اسالك حبك واما اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني عندك حبه اللهم ما رزقتني مما احب فاجعله بلاغك فاجعله قوه لي فيما تحب وما زويت عني مما احب فاجعله فراغا لي فيما تحب هكذا من طريق كما قلنا ها عبد الله بن يزيد الايه الخطمي الاخر ابو الدرداء اللهم اني اسالك حبك ده ايه ابو الدرداء وأما اللهم ارزقني حبك من عبد الله بن يزيد من هذا الطريق الانصاري ايه الطريق الانصاري ابو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن يزيد الايه الخطمي وأما الحديث السابع فهو الذي بين أيدينا والذي نحن بصدده وهو محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخضري في بئر بضاع هذه هي الجهة الأولى أو الحيثية الأولى التي يتحقق بها أولية هذا الحديث الحيثية الثانية التي تتحقق به بها أولية هذا الحديث من جهة أنه أول حديث للوليد بن كسير القرش. الوليد ها الوليد بن كسير الوليد بن كسير القرش المخزومي مولاهم أبو محمد المدني معزرا معزرا معزرا محمد بن كعب القرزي أبو حمزه معزرا أبو, أبو حمزه أبو حمزه حمزه محمد الوليد بنك اخترط علي الوليد بن كثير ابو محمد اه, آه محمد بن جعب القرضي ايه محمد. ابو حمزه كنية انس يعني دي روايه ابو حمزه عن ابي حمزه يعني الروايه الاولى روايه مين ابو حمزه عن مين لان كنيت انس ايه يعني دي ممكن تجعله في المسلسلات روايه ايه ابو حمزه عن مين مين ابو حمزه الاول محمد بن كعب القرازي من ابو حمزه الثاني انس بن مالك يعني الروايه الاولى محمد بن كعب القرازي عن انس بن مالك كنيه كل منهما ايه واما ابو محمد كنيه الوليد بن كثير الوليد بن كثير الوليد بن كثير الوليد بن, كثير بن كثير القرش المخزومي ابو محمد المدني مولاه سكن الكوفه ايضا يعني ايضا نزيل الايه نزيل الكوفه ها الوليد بن قراشي لا محمد بن كعب كوفي أيضا الوليد قراشي أيضا قراشي آه ونزل المدينة أيضا آه آه لا ورويت أهل المدينة عنده مص... عنو مستفيضة والبخاري كثير رويت أهل المدينة سفيان بن عيّ يعني الحجازيين وأهل المدينة حجازيين وأهل المدينة لكن أكثر ما يروي عنه زمان شايف كذا أبو سمايداي أبو سمايد كوفي أبو سماح بن أبي سمايد سفيان ابن عيّناي كوفي ابو محمد الهلالي كوفي طبعا كوفي حجازي آه آه آه آه كما قلنا الوليد بن كثير ابو محمد المدني سكن الكوفي اقول روايته عن التابعين كبارهم وصغارهم كبارهم وايه وصغار فمن ذلك ابراهيم بن عبد الله بن حنين ابو شير بن يسار عند الترمذي يعني شايف الوليد بن كثير عن محمد بن ايه محمد بن كعب القرزي ده عند ليس لا يروي عنه الترمذي الا حديثين اثنين بس يعني لم يروي الترمذي عن الوليد بن كثير القرشي ابو محمد المدني الا حديثين الاول بئر بضاع يبقى مشهور الوليد بن كثير بايه ببئر بضاع والحديث له يعني حديث بئر بضاع المين للوليد بن كثير القرش، كم؟ وحديث الآخر عن بوشير بن ياسار، بوشير ابن بوشير، بوشير، بوشير ابن ياسار، آه، في الناي عن ال، آه، بوشير آه، بضم الأول، آه،, آه. آه. وروايته الناي عن بيع المزابنة، آه. آه، اللي هو سهل بن أبي حثم، سهل بن أبي حسم ورافع بن خديج رافع وسهل رافع بن خديج وسهل بن ابي حسم الأنصاريان يعني في النهي عن الايه عن المزابنه والنهي عن بيع العنب بالزبيب طبعا البيع المزابنة في الطمر والعنب بالزبيب النهي وكذلك عن بيع العنب بالايه بالذبيب اللهم إلا في العرايه اللهم الا فين في العرايه بخرسها اا بخرسها كما قلنا قلنا روايته عن التابعين الكبار والوسطى والوسط والصغار كابراهيم ابن عبد الله ابن حنين بشير شير ابن يسار تدرس اللي هو جد مين ابي الزبير ما هو الزبير المكي اسمه محمد ابن مسلم ابن ايه تدرس المكي يبقى تدرس ده مين ده جد مين جد ابي الزبير المكي جد ابو الزبير المكي وداوود التمار داوود التمار المدني وسعيد المقبري وسعيد بن ابي هند والوليد بن عباده ابن الوليد ابن الايه الصامت الوليد بن عبادة ابن الوليد ابن الصامت وعمرو بن شعيب ومحمد بن كعب القرص رويته ايه محمد بن كعب القرظ ومحمد بن مسلم الزهري الزهري وجماعة ثقة مكسر عالم بالمغازي روى له الجماعة يعني الوليد بن كسير ثقة مكسر عالم بالسيار والمغازي وقد أخرج له الجماعة ورسومين طبعا البخاري لم يسكن له التنميذي بعد هذا الحديث إلا حديث آخر بس جملة ما له, جملة ما له البخاري خرج له أربعة حديث التنميذي خرج له كم بس حديث الوليد ابن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد في بئر إيه بضاع والحديث الثاني حديثه عن بوشير بن يسار قال التنميذي برقم 1303 حدثنا الحسن بن علي يبقى مين الحلواني. الخلال الحلوان الحسن بن علي بن محمد الخلال الحلواني. قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير وأنت كما ترى كلا الحديثين اللذين خرجهما له التجميذي في جامعه الاثنين عن مين عن أبي أسام حماد بن إيه حماد بن إيه حماد بن, إيه؟ حماد بن, إيه؟ حماد بن أسام عن الوليد بن كسير قال حدثنا بشير بن يسار بشير ابن يسار مولى بني حارث أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حسم حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة السمر بالتمر إلا لأصحاب العرايل إلا المين الا لأصحاب العرايل فإنه قد اذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخارصه وعن كل ثمر الا إيه طبعا الا إيه استثناها طبعا العرايا اه العرايا اللي هي فين في الطمر اللي هي فين في الطمر فهذان هما الحديثان اللذان لم يخرج الترمذي له اعدكم أو. وحديثه هذا هذا ما أردنا أن ننبه عليه من أولية هذا الحديث من هاتين الجاتين أنه أول حديث لمحمد بن كعب القرظي وقد علمنا ما لمحمد بن كعب القرظي في جامع الترمذي جملة ما له كان سبعة أحد وأما الوليد بن كثير القرش المخزوم أبو محمد المدني فليس له في الترمذي إلا آه. والحديث كما رأيت أبو اسامه حماد بن اسامه الكوفي عن الوليد بن كثير المدني عن محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله هذا هو الاسم الصحيح أتقنه أبو اسامه لذلك الترمذي قال إيه التلميذي قال عقبه لم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أساب دا كلام متين جدا دا كلام ضارب في أعماق الصح ما أتقن أحد حديث بئر بضاعة كما أتقنوا من حماد بن أساب وده بيدلك على أن بعض الأفراد بعض أفراد الأحاديث ها تقوم مقام الحجة وإن لم يكن لك متابع وإن لم يكن لها إيه من تابع أبو أسامة على غازة لا أحد لا أحد هذا غريب غرابة غريبة جدا غرابة مطلقة تكاد تكون فالحديث ذوت لا يروى عن أبي سؤلاء يرويه عن عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن رافع ابن خديد عبيد الله ابن عبد الله ابن رافع ابن خديد إلا محمد بن كثير إلا محمد بن كعب تفرّد عنه مين تفرّد عنه الوليد بن كثير وتفرّد عن الوليد مين أبو اسامة بهذا الاتقال ابن اسحق يروي يحصل في لغبط رواب ابن اسحق فلغبط في الإسم ولغبط في، آآ, الاسناد ها وهم في الإسناد وفي الإس وهم في الإسناد وفي وفي, الإسناد وفي الإيه وتفعلي لم يتقنوا ويجود إثناده ومتنه هذا التجويد إلا مين أبو أسامة حماد بن أسامة فالناس كلهم عيال في هذا الخبر على أبي أسامة رواه عنه جم غفير لم أحصيهم لكن أسكن لك خمسة عشر راوين منهم رواه جم غفير يعني رواه أتقن هذا الخبر أبو أسامة ورواه عن أبي أسامة حماد بن أسامة الجم الغفير وإن كنت لم أتصدى لجمعه لكن عسانا لكن أسكن لك فيما بين يدينا من التخريج الآن خمسة عشر راو روعا مين عن حماد بن إيه ورأسهما كما رأيت هناد بن السري ها هناد والحسن بن علي الخلال ها عند الترميزي مين عند الترميزي هناد ها ورأسها به الطائفة كما علمت أبو بكر بن أبي شيبة مين اللي حيرو عن أبي أسامة أه أه أبو بكر بن إيه أبو بكر بن أبي سايب وبعدين الإمامين أه أحمد بن حنبل أحمد مش شيخ أحمد مش حمد بن أوسامة شيخ أحمد أه حمد بن أوسامة أبو أوسامة شيخ الإمامين وقد خرجوا أحمد فير في مسندي يبقى أحمد بن حنبل أبو بكر بن أبي سايب وأحمد ابن حم والحسن بن علي الخلال وهناد على ماذا نذكر من أسماء يعني لو ذكرنا المحمدون بعد أبي بكر بن أبي شيبه وأحمد بن حنبل والحسن بن علي بن محمد الخلال والحسن بن علي بن عفان حسن بن علي ابن عفان عند, ابن ما عند البيهاقي المحمدون المحمدون ها المحمدون محمد بن علاء الهمداني هو من راويه ابو اسامه ها مين قريب الهمداني مين راويه حماد بن اللي أول ما قريب محمد بن, بن علاء ولا إيه؟ اللي البخاري يقول حدثنا ابو قريب قال حدثنا أبو عن بريد عن ابي عن أبي موسى آه. النسخة المشهورة نسخة أبو موسى الأشعري من طريق مين أبي كرايب عند البخاري ها ها إيش كانوا ولا إيه ها معانا ولا إيه آه أبو كرايب يبقى أول المحمدين محمد بن العلاء اللي الهمداني محمد بن عثمان الوراق و محمد بن عثمان ابن كرام ها محمد بن عثمان الوراق و محمد بن عثمان بن إيه؟ كرام. ابن إيه ابن كرامة ومحمد ابن محمد بن احمد ابن ابي عوف ومحمد ابن سليمان الانباري كم محمد كده خمس محمدين خمس محمدين يعني محمد لو اخذناهم بالترتيب كده محمد ابن احمد ابن ابي عوف محمد ابن عثمان الوراق محمد ابن عثمان ابن كرام محمد ابن سليمان الانباري والعلم الكبير جدا ابو كرايب الهمداني محمد بن الايه محمد بن العلاء موسى موسى بن عبد الرحمن المسروق موسى بن عبد الرحمن المسروق هنات في كم هنات واحد هناد ابن السري هناد ابن الايه السري يوسف ابن موسى يوسف ابن موسى القطان يعني يوسف ابن موسى القطان يعقوب بن إبراهيم الدوراق يعقوب بن إبراهيم إيه؟ الدوراق هارون بن عبد الله الحمال هارون بن عبد الله الحمال عبد بن حميد عبد بن حميد, عبد بن حميد. بلغنا كده 15 بلغنا كده 15 15 يبقى رأس هذه الطائفة كل مفتق يعني أريد أن تحقق هذا الخبر أكثر مما ذكرناه على العجالة في الدرس كده جملة رواية هذا الخبر عن أبي أسام كل الناس مفتقرين لمن بقولنا ال رواه على وجه الإتقام ولا رواه على وجه إصابة الإسناد والمتن معا لازم يروي من طريق مين أبو أسامة حماد بن إيه؟ ابن أسامة فطريقه هكذا على السوية أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب القرزي عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد هي دي السوية في رواية هذا الخبر هو ده الطريق هو ده الطريق وروا عن أبي أسامة كما قلنا جمع كبير جمع كتير قد ذكرنا منهم خمسة عشر راويا لكن ظني أنهم يبلغوا كثير كثير كثير يبلغوا إيه كثير لكن هذا على وجه العجالة السريعة الوقت ما بيسأفناش للنظر المضاقق أخرجه دام عرفنا الأسماء تده أبو بكر بن أبي شيبة في موضعين من مصنفي 131 برقم 1505 و7281 واحد وثمانين برقم 36092 وثلاثين أحمد في موضع من مسنده مسند أبي سعيد الخضري جزء الثالث واحد وثلاثين أبو داود والتلميزي في لاجوما بستة وستين برقم 66 يعني أبو داود قالوه وست... عندنا عند كان 66 وستين النسائي في المكتبة الجزء الأول 176 174 ابن الجارود 47 في المنطق ابن حبان في السقاط سقاطه مش في الصحيح فين في السقاط الجزء السابع 949 تسعة وأربعين حداشر الدارة قطني الجزء الأول 29 رقم 10 البيهقي في موضعين من الجزء الأول 4 و 257 المزي في تأذيب الكمال صفحة 19 جزء 19 صفحة 83 أبو بكر بن المنذر في الأوسط نسيناه أبو بكر بن إيه أبو بكر بن المنذر فين في الأوسط برقم 188 مش عارف الوليد بن كاسير كده لما أذكره على طول أذكر حديثه عن واهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة يا غلام سمي الله أول ما تذكر كده الوليد بن كاسير تذكر روايته عن واهب بن إيه في البخار يعني الوليد بن كاسير القراشي عن واهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلم كنت غلاما صغيرا وكنت في حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعلت أكل وجعلت يدي تطيش في الصحفة, في الصحفة فقال رسول الله يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل بما يليك قال فما زالت تلك طعمتي بعد ما زالت تلك طعماتي بعد كانت أكلتي بقى إن هي أكل هو كأنه كان بيأكل بيه آه آه يعني الوليد كده من حلاوة حديث الوليد عند البخاري حديث عمر ابن أبي سلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك ده رواية الوليد ابن كثير عن وهب ابن كيسان عن عمر ابن أبي, آه آه عن عمر ابن أبي كما قلنا هذا تخريج حديث بئر بضاع وكلهم يروونه بهذا السياق قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاع وهي بئر يلقى فيها الحيض والكلاب والنتب بئر يلقى فيها الحيض والكلاب والنتب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. حيض. الحيض. الحيض. معزرة. الحيض جمع حائط. حيض. الحيض. الحيض جمع حائط الحيض. الحيض ايه حائط. حيض مع زرها نولتها حيض حيض ولحوم الكلاب والناد الحيض الحيض بتخفيف الايه اه بتخفيف الياء الحيض بالتجديد ايه اه, أه. أه. أه. بئر يلقى فيها الحيض الحيض الحيض يبقى تخفيف الايه أه. الحيض ولحوم الكلاب والنتن والنتن بس انت عندك سكون التاء النتن بالايه بالتحريك هي فيها وجهين بس انت عندك ايه لعل الأفصح التحريك النتن النتن النتن صح يعني هي فيها السكون لكن القراءة لعلها الأفصح النتن بالتحريك بئر بضاعة هكذا بئر بضاعة هكذا وبضاعة يعني كما قلنا بضم أوله أو بنصبه يعني الضم أو إيه أو نصبه بضم أو خفضه بضمه أو خفض. تقول بضاعة, بضاعة. كما تقول بضاعة ها. بضاعة ها. ها. سمي باسم امرأة يعني سميت البئر بذ امرأ اسمها بضاعة بئر معروفة بالمدينة بل من اشهر ابار المدينة ولقد ذهب اليها بعض المحدثين ومنهم كتيبة ابن سعيد أبو داود, راوي وابو داود نفسه ذهب ليتعرف على هذه البئر ويتعرف كيف هي يعني بضاعة هكذا بضم الباء او خفضها تقول بضاعة وبضاعة وهي بئر معروفة بالمدينة ذكرها كل من تكلم عن المدينة ومعالمها ومن ذلك الآبار وكانت في دار بني ساعد يعني كانت تلك البئر في دار ها بني ساعد بنو ساعدة طبعا واليهم ينسب من سهل بن سعد الايه سهل بن سعد الساعد ها سالب ابن سعد السهل. وأبو مسعود البدري الأنصاري ساعدي أيضا ها يعني إليه ينسب جماعة من مشاهير الصحابة لعل أشهرهم على الإطلاق سالب ابن سعد سالب ابن سعد فهي بئر في دار بني, إيه؟ بني ساعدة بالمدينة وهم أحد بطون الخزرج قوله بئر يلقى فيها قلنا إيه بقى الحيض الحيض الحيض هكذا بكسر الحاء المهمله وفتح مع التخفيف والفتح مع الايه مع التخفيف المسند الفوقي من المسند تحتي يعني المسند التحتيه تفتح مع الايه الحيض الحيض والحيض جمعه حيضه واحده الحيض هايده واحده الايه الحيض اطلق اطلق أطلق اسمها على ما ي على ما يترتب عنها او يخرج منها فالذي يخرج من الحيضه دم فالذي يلقى هو الايه فيطلق الحي... الحيضه والحيضه حيضه ولكن يطلق اكثر ما يطلق حيضه على هيئه الحيض إن ان كان كثيرا يقال حيضه شديده أو حيضه خفيفه يعني هيئه حيض المراه يقال عنه ايه حيضه خفيفه حاضه المراه حيضه خ... حيضه ها وواحده الحيض وكذلك يطلق على الدم الذي يخرج منه يقال ايه حيض حيضه ها واضح الايه يعني واحده الحيض حيض ها وجمع ذلك وجملته يقال عنه ايه حيض، حيض، ويقال للمرأة حائض وجمعها حيض، حيض بالإباء دي, دي، بالتجديد. يعني الفرق ما بين الحيض وهو جماعة الحائض جماعة الحائضات، جماعة الحائضات والحيض وهو الدم الذي يخرج منهن. أن هذه بالتخفيف وتلك بالتجديد. وقد يطلق وقد يطلق على جملة على جملة ما تستعمله المرأة مع الدم يعني قد يطلق على الجملة والمرأة تستعمل إيه يا اما القرصف ويا اما الخرق فإما الحيض يطلق على الدم او يطلق على الإيه على الجملة ما يخرج او ما تستعمله المرأة وتلقيه في القذف، فالمرأة تلقي الدماء ومعها الإيه؟ فالحيض هذه إما أن يقال الدم حيض وإما أن يقال الكرسف مع الدم مع الخرق أو جملة هذا القذر الذي تلقيه المرأة يقال كله عليه حيض وفيه ما فيه من النجس قد علمت أنه من أشد الدماء نجاسة نجاسة أيه دم الحيض من أشد الدماء نجاسة دم الحيض وإن كان سائر دماء المرأة ليس كنجاسة الحيض يعني المرأة إذا نزفت آه. أو إذا خرج ها. إذا خرج منها دم الاستحاضة فليس بنجس دم الاستحاضة ليس وإن كان قد يخرج من مخرج النجس يعني الفرق ما بين دم الاستحاضة ودم الحيض أن دم الحيض إيه ودم الاستحاضة ها لكن تؤمر المرأة بالتطهر منه كما يقال ها إذا كانت حيضتك إذا كانت الاستحاضة ها فاغتسلي وتوضي واغسلي فرجك وتوضي من جهه إيه من جهة إزالة ما يستقذر لا من جهه أنه إيه بل إذا صلت المرأة مع الاستحاضة جاز ذلك لأن كما قلنا كانوا يصلون في دمائهم كانوا يصلون في كما صلى عمر في دمه صلى عمل ايه ها صلى في دم اه ها واضح الايه ها معانا ولا بس شيخ معلش بس عليها ان شاء الله بالنسبه الدم بس النجاسه الدم ما احنا بنقول ما احنا بنقول نجاسة للاستحاضه ليست كنجاسة بس ع... القرينة والشاهد فيه ان تعلم المرأة دم الاستحاضه من دم الايه الحيض أصل الحين معروف، المرأة تعرف دم الحيض معرفة قطعية لا شك فيها، فهو مما يستقذر طبعه وتستبشع رائحته، فله رائحة كريهة غير رائحة الإيه، ها, ها، ويسود لونه فهو يميل إلى النجرانية السواد، لكن تبع للصحافة يميل إلى الإيه. السيول أول سائل يميل إلى السيولة وسيني ولا رائحة له ولا إيه ها ولا يستبشع ولا لا يستبشع دم الاستحاض إنما دم الحيض دم الحيض يستب وإنما قاسوا دم الاستحاضة ذلك لأن آه آه الشارع لم يغلظ في الاستحاضة كما غلظ في الحيض كما غلص في الإيه في الح دم الاستحاضة وحيأتي الكلام عليه عند الكلام على الحيض في ابواب واما قوله لحوم الكلاب والنتن فاللحوم كما علمت جمع لحم والنتن, والنتن الذي كانوا ي قوله في الباء كالجيف والعظم كالجيف والعظم تمام وفي رواية مر ببئر بضاعه وفيها حمار قد تنتن حمار كان فيها ايه كانوا بيرموا ايه حمار حمار يبقى تلقى فيها الايه وفيها قول لحوم الكلاب وال اه الكلاب والاحمره والنتن والنتن اي ما تنتن بعد ايه بعد موته وكانت تلك البيع كما قال الطيبي ها هنا كانت بمثيل من بعض الأودية التي يحتمل أن ينزل فيها أهل البادية فتلقى تلك الكازورات بأفنية منازلهم فيكسعها السيل لأن هذه كانت في إيه؟ في طريق السيل فيكسعها السيل فيلقيها في البيع فعبر عنه القائل بوجه يوهم أن الملقي لذلك الناس لقل التدينه ولما لا يكون هذا كلام فيه نوع تعنت من الطيب ليه لأن الناس كانوا يلقون يقينا كان الناس يلقون يقينا هذه وإن كان صح قوله أنها كانت بمجرى إيه؟ بمجرى السيل الذي يأتي المدينة من الأعالي من العوالي يعني يأتي المدينة من, الإيه؟ من العوالي وأما قول هذا مما لا يجوز أن يفعله أو يقولوا مسلم نعم قد قاله أئمة فلما ينكر لا قد قال أئمة أن الناس كانوا يلقو يلقون فيها كذا فكلام الطبي فيه نوع تشدد وفيه نوع انكار لما قد ثبت يقينا أنهم كانوا يلقون في هذه البيئة كانوا يلقون في هذه البيئة وليس كما زعم أن ذلك كان يأتي عفوا عن طريق ما تحمله السيل وهي في منحذري بل كان الناس يلقون لانه قد ثبت في روايه ابن اسحاق وكان الناس يلقون فيها الجيف والناتا الناس هي اللي كانت بتلقى فكأنه بيرد رواية إيه ها كأنه بيرد رواية ها كأنه بيرد رواية ابن إسحاق والحق أن الذي وإن كان محتملا لكنه خلاف الواقع فقد كان الناس يلقون فيها على ما جاء في رواية التي سنذكرها رواية ابن اسحاق وكانوا يلقون فيها وكانوا يلقون فيها بأمين الذي يلقي كان الناس يلقون فيها الجيف والناتل كانوا يلقون فيها الجيف والناتل فهذا يعني تحكم بلا دليل يعني قوله يعني يعني قوله هذا مما لا يفعله مسلم كأنه يعني لم يستوعب حقيقة الرواية التي ذكر فيها ابن إسحاق وإن كان كما قلنا ابن إسحاق وهم أخطأ في الإسناد لكن له رواية بذكر عبد الله بن عبد عبيد الله بن عبد الله ابن رافع ابن ها ابن خديج الانصاري بنحو رواية بنحو رواية أبي أو بنحو رواية الوليد بن مسلم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم